وَإِن تَعُدُّوا مَتَٰٰٓلَٰى لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَٰتٌ غَيْرُ أَحْيَـًۭٔا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ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 قبلهم فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتجوا بالعذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاأي الذين كنتم تشاكون فيهم قال الذين أُوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء أعلى الكافرين الذين تتوافهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقوا السنة ما كنا نعمل من سوء بلاء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 ثم إذا كشفت ضرّ عنكم إذا فريقٌ منكم بربّكم يُشْرِكُونَ ليَكْفُرُوا بِمَا أتَيْنَاهم فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 ربة ولكن يؤخروهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أدن لهم الحسن لا جرم أن لجمو النار وأن نجون مفرطون. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم. فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم.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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ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 في رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواة أَفَبِنَعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفْدَتَهُمْ وَرَزْقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ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 ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذِي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون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 وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنتين يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يسمعون